في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به ايمانا حقا ويكفيهم شر أهل السوء وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية وقوله أليس الله بكاف عبده وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم وقوله تعالى إِنَّا لننصر رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا الآية وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله وإن جندنا لهم الغالبون إلى غير ذلك من الآيات وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو ان الله يدفع عن الذين امنوا بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنه مضارع دفع المجرد وعلى هذه القراءه فالمفعول محذوف اي يدفع عن الذين امنوا الشر والسوء لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره وقرأ الباقون يدافع بضم الياء وفتح الدال بعدها ألف وكسر الفاء مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر والله جل وعلا يدفع كل ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئا والجواب هو ما عرف من أن المفاعله قد ترد بمعنى المجرد نحو جاوزت المكان بمعنى جزته وعاقبت اللص وسافرت وعافاك الله ونحو ذلك فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى المجرد وعليه فقوله يدافع بمعنى يدفع كما دلت عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقال الزمخشري ومن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ انتهى منه قال المؤلف رحمه الله ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعله أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين وإيذائهم والله جل وعلا يدفع كيدهم عن المؤمنين فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون الحاق الضرر بالمؤمنين وبهذا الاعتبار كان التعبير بالمفاعلة في قوله يدافع وإن كان جل وعلا قادرا على إهلاكهم ودفع شرهم عن عباده المؤمنين ومما يوضح هذا المعنى الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلابي والعلم عند الله تعالى ومفعول يدافع محذوف فعلى القول بأنه بمعنى يدفع فقد ذكرنا تقديره وعلى ما أشرنا إليه أخيرا فتقدير المفعول يدافع عنهم أعداءهم وخصومهم فيرد كيدهم في نحورهم وقوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان كفور والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة لأن الفعال بالتضعيف والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل فلو قلت زيد ليس بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته في قتلهم ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم ولكنه لم يبالغ في القتل وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما ولا شك أن الله يبغض الخائن مطلقا والكافر مطلقا وقد أوضح جل وعلا ذلك في بعض المواضع فقال في الخائن وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وقال في الكافر واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أيها المستمع الكريم نكتفي بما مضى في هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر يعقبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته